تمارين اجب جمب فر عن الاسئله الاتيه كلا سرغره واحد من اين انت, أنت؟ نردن سنسا انا من تركيا من ben Türkiye'denim. Ben Türkiye'denim. من sen Filipin'lerden misin? misin? لا. أنا من تركيا. لا. من تركيا. Hayır, ben Türkiye'denim. Hayır, ben Türkiye'den. Selase. Men mina Kim Çin'dendir? Kim Çin'dendir? Ammarun mina Sini. Ammarun 4. Ammar Çin'dendir. Ammar Çin'dendir. أربعة. أربعة من أين, من أين نردندر حامد؟ نردندر حامد. هو من الهندي. هو من الهندي. أو هندستان دندر. ذهب عباس؟ أين ذهب عباس؟ نريه جتة أباس؟, أبّاس. ذهب إلى المدير. ذهب إلى المدير. مدراء علي إلى المدير. ذهب علي إلى المدير. علي مدرامي لا ذهب علي إلى المرحاضي. لا ذهب علي إلى المرحاضي. هاير. علي لوابية جِتَّى. هاير. علي لوابية جِتَّى.